بوك تو بيدي سات سيم سبعة وخمسون. سبعة وخمسون. عند الطبيب عند الطبيب يازا بيسانا بريوم دا دوكتر عندي موعد, عندي موعد مع الطبيب الموعد عندي في الساعه 10:00 الموعد في الساعه 10:00 كيف ما اسم حضرتك, ما اسم حضرتك؟ Калила, скопосядите تفضل اجلس في غرفة الانتظار. تفضل في غرفه الانتظار. доктор худка приидет. الطبيب سياتي حالا. الطبيب تأمينك الصحي مع اي شركه. تأمينك الصحي مع أي شركه. شو بماذا اقدر أن أخدمك؟ بماذا اقدر ان اخدمك؟ و بس هل تشعر بالم؟ هل تشعر بالم؟ شو أين الموضع الذي يؤلم؟ أين الموضع الذي يؤلم؟ وعندي بسيروبينني أشعر دائما بألام في الظهر دائما بألم في الظهر وعندي حالاته головные боли عندي صداع في أغلب الأوقات عندي صداع في أغلب الأوقات و ييتشسم بليت جووت أشعر احيانا بلم في البطن أشعر احيانا بألم في البطن ردينت سك كدبسا من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك من فضلك؟ Акшиф ал-нысф ал-а-алуі Мін джесмак на кушетку Мін фадлік Тамадад аля сарір Мін фадлак Тамадад аля аль сарір Кравяный у парадку Дагтуддам Тамам Дагт ал-дам Тамам Я зроблю вам укол. اعطيك ابره حقنه اعطيك ابره Я дам вам таблетки. اعطيك حبوب اعطيك حبوب Я випишу вам аптечний طبيب للصيدليه اعطيتك وصفه طبيه للصيدلية